وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عَن تُرَابِهِمْ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عَن رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرُدَّعْنَا نَعْمَلِ الصَّالِحَ وَلو شئناَا لَآثَنَا كلُ نَفْسٍهُ داهَا وَ حَّ قَوْل مِن لَأَمْلَأَن ن جَهًَا وَ صَّ القَو مِنّ لَأَمْلَ مِنَ الجَّةِ وََّ سِأَجَعِ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 وَمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ فَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ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 وَقِيلَ لَهُمْ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم به